قوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين وذلك هنا الاشاره الى اصول الفقه اصول الفقه الورقات الورقات مؤلف من جزئين اصول الفقه مؤلف من جزئين الاشاره هنا الى الى اصول الفرق. في بعض النسخ وهذا لفظ مؤلف من جزئين مفردين وهذا اقرب هذا اقرب الى الصواب لأن قوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين إن كان مراده الأصول أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين هذا غير صحيح هذا ليس بصحيح إن كان مراد مات أن أصول الفقه كفن مؤلف من جزئين مفردين هذا غير صحيح لأنه عند تعريف كل جزء مفرد خرج عندنا معنى الأصول أصول الفقه المراد لكن الأولى أن يقال وهذا لفظ او هذا اللفظ مؤلف من جزئين الذي هو اللفظ اصول الفقه مؤلف من جزئين الجزء الأول اصول والجزء الثاني الفقه الجزء الأول اصول وهو المضاف والجزء الثاني الفقه وهو المضاف اليه ولعل هذا هو الاولى الذي ذكرنا ان يقال وهذا اللفظ مؤلف من جزئين ان كان هذا هو كلام المات وأما إن كان الذي أمامنا هو كلام المات فهذا يحتمل أن يكون فيه نظر لأن أصول الفقه نعم لا ينبغي أن يشار أنه مؤلف من جزيلا وإنما كلمة أصول الفقه كلمة أصول فقه، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن تعريف الأصول على حدة يختلف عن تعريف الفقه كما سيأتي وتعريف أصول الفقه باعتبار المفردين الكلمتين المفردتين نعم إذا جمعته فيكون معنى اخر يكون معنى اخر يعني هذه الخلاف على كل حال يعني يحتاج اليه في معرفه اثر الالفاظ والا يعني لا مشاحه في ذلك وذلك مؤلف من جزئين مفردين مؤلف من جزئين بعضهم يرى ان التاليف والتركيب بمعنى واحد وقوله مؤلف او مركب المعنى واحد فمؤلف من جزئين يعني مركب يعني مركب من جزئين مفردين من جزئين مفردين الجزء الاول هو بصول والجزء الثاني هو الفخر وقوله هنا مفردين هل المراد المفرد في مقابل التثنيه والجمع ام المراد المفرد في مقابل التركيب نعم المراد هنا المفرد في مقابل التركيب لا في مقابل الجمع لماذا؟ لأننا إذا فصلنا الكلمتين، فصلنا الكلمتين، رأينا كلمة أصول وكلمة ألفر، وأصول هنا جمع أصل، أصول جمع اصل فلا يصح قول من قال إن المراد هنا مفردين، ما كان في مقابل التثنيه والجمع هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما المراد ما كان في مقابل التركيب. وما هو التركيب هنا؟ التركيب في قوله اصول الفقه المراد به التركيب الاضافي المراد به التركيب الاضافي لأن التركيب نعم عند اهل اللغه اقسام او انواع هناك تركيب اضافي وهناك تركيب اسنادي وهناك تركيب مزجي نعم تركيب اضافي وتركيب اسنادي وتركيب مزجي التركيب الاضافي مثل قوله اصول الفقه او قولهم مثلا عبد الله رسول الله هذا كله من التركيب من التركيب الاضافي بخلاف التركيب المذجي مثل نعم مثل بعلبك مثل معدي كرب نعم مثل حضرموت موت وهذا ينقسم أيضا الى قسمين إذا كان آخر ويه نعم إذا ختم بوي وإذا لم يختم بوي هذا يختلف من حيث البناء والاعراب إذا ختم بوي نعم فإنه جبنا وإذا لم يختم بويه فإنه يعرض وأما التركيب الاسنادي مثل قولهم تعبط شرا أو شاب أو شاب قرناها المهم أن المراد بالتركيب هنا التركيب الإضافي التركيب الإضافي وهو أن لفظ أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه من مضاف ومضاف إليه قال بعد ذلك فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيرها والفرع ما يبنى على غير فالأصل هنا مفرد مفرد أصول الأصل مفرد أصول وهو الأساس أو القاعدة الأساس الذي أو التي يبنى عليها الفرع ومن ذلك قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها, وفرعها في السماء أصلها ثابت في السماء كذلك البناء له أصل وله فروع هذه الشواخص والثواري لها أصول وهي القواعد ولها الفروع وهي هذه الشواخص المنتدة من القواعد فهذه الأصول يبنى عليها يبنى عليها غيرها بني عليها إيه وهو الشجر جذور الشجرة بني عليها الأصل وهو وهو, وهو الجذع وهو الجسم هذا الأصل من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فيطلق على معاني متعددة قد يطلق على الأصل ويراد به الدليل ويراد به الدليل فيقال الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نعم ويكون هذا المعنى الأصل هنا بمعنى بمعنى الدليل وهو المراد في تعريف الأصول في الاصطلاح وقد يأتي ويراد به القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة مثلا حينما يقولون حل الميتة جاء على خلاف القاعدة الكلية وهو تحريم حل الميتة عند الاضطرار حل الميتة عند الاضطرار جاء على خلاف القاعدة على خلاف الأصل والأصل هنا القاعدة المستمرة وهو أن الميتة نعم أن الميتة تحرم أن الميتة تحرم فعلى كل حال يراد بالأصل هنا معاني وقد يراد به أيضا أحد أركان القياس نعلم أن القياس كما سياتي إن شاء الله نعم له أركان من ضمنها الأصل من ضمنها الأصل فالأصل يطلق في الاصطلاح يرادوا به معان والمعنى الذي يهمنا هنا هو ما كان بمعنى الدليل ما كان بمعنى الدليل فهذا معنى الأصل اصطلاح الأصوليين فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الفرع هنا أتى به في مقابلة الأصل أتى بالفرع هنا في مقابلة الأصل واختلف اختلفت أقوال الأصوليين فيما يتعلق بذكر الفرع في مقابلة الأصل هل يؤتى به عادة عند الأصليين من باب الاستدراج أو إنه يؤتى به نعم من باب التعريف في مقابل الشيء من باب التعريف في مقابل الشيء فبعضهم يرى أنهم باب من باب الاستدراج من باب الاستدراج لأنك لا إذا عرفت الشيء عرفت مقابل الشيء ازدادت معرفتك أكثر ازدادت المعرفة أكثر فلما علمت أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره كان من المناسب أن تذكر المقابل حتى ينحصر عندك التعريف نعم في جهة واحدة يعني ما يمكن أن يخرج منها شيء فيكون المقابل الفرع وهو ما يبنى وهو ما يبنى على غيره هذا قول بعضهم ولكن الصواب أنه لم يكن استطرادا لم يكن استطرادا لماذا؟ لأن المراد بالفرع هنا الفقه المراد بالفرع الفقه وإن كان هو جاء بتعريف الفقه بعد ذلك لكنه أتى بالفرع ليبين أن الفقه مبني على مبني على الأصول أن الفقه مبني على الأصول فالأصل ما يبنى عليه غيره فيكون الأصل مبنيا عليه وأما الفرع وهو الفقه الفقه فهو فهو مبني فهو, فهو مبني فإذا يفهم من هذا أن ذكر الفرع في مقابل الاصل ليس من باب الاستفراد وانما نعم وانما من باب بيان الجزء الجزء وهو الفقه الجزء آخر من الكلمتين لانه قال من جزئين مفردين الجزء الاول أصول والجزء الثاني هو هو الفقه